بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يترقوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلْيَعْلَم مَنْ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنْ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو الله اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ والالسَّمعُ لم وَمَن جَهَدَ فَإِ ماَا يُجَهِيدُ لِنَفْسٍ إِ اللهَّه لَغَل ن الللَين والَّذينَ آممًا وَعَ الصَّالِحَاتِلَُ كَفّرًا عَْ سَاتِم وَلَ أَحْسَنَ الذي كَوا يعملُون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقُرْبِيٌّ إِلَيْكَ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَيْرًا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ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 ولا يسأل ما يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة الا الطوفان وهم ظالمون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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتوعند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه توجعون وان تكذب فلقد كذب امم من قبلكم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا هُوَ أَمْ حَرِّقُوا فَأَن جَاءَهُم مِّنَ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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاذِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَمْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ الصادقين. قال رب صن على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها حَنُّ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنْجِيَ إِنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِ ذَرْعًا وَقَالَ وَقَالَ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامال ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فقل لم أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أضرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضرمها للناس وما يعقلها إلا العالون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أرحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذك الله أكبر والله يعلم ما تصلعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنت انزل الينا وانزل اليكم والاه هنا والاهكم واحد والاهنا والاهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عَلَيْهِ آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين لهم بغتة وهم لا يشعرون يَسْتَعجلِلونَكَابِ العذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَ مُحيقَكُم بِالكَافين يَوْمَا يَغْشاهُم الْ العذَابُ مِ فَووقم وَمِن تَ تحتِ أَرغُلِهِم وَيَقولُول الذُوقُ مَاكُتُم تَعمللُون يَعبَادََّ نَ آممَنُوا إِ أَرض فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئا لهم من الجنة غرفا لَنُجَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ وإزقها الله يرزقها وإياكم وَهُوَ السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الذاوى الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ